بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاقه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 أو نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لم ما يذوق عذاب أم يعدهم خزاين رحمه ربك العزيز الوهاب أم لهم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 119. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 110. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 111. إنا سخفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق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 إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ودي نعجته واحدة فقال فقَالَ أكْفِلْ لِهَا وعَزَّنِ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعْجَتِكَ إلَى نِعَاجِهِ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 119. فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 110. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إن 129. إذا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع, الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 120. إنت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 ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجاه كتاب انزلناه اليك مبارك لكل يدبر اياته وليتذكر اول الالباب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 122. إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص 125. وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء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 119. وقدنا لمن المصطفين الأخيار 110. واذكر إسماعيل وليسعوز الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 112. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 119. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 110. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 111. هذا ما توعدون ليوم الحساب 112. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 124. هذا وإن للطاغين لشر مآب 125. جهنم يصلونها فبئس المهاد 126. هذا فليذوقوه حميم وغساق 127. وآخر من شكله أزواج هذا فوج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 قل هو نبء عظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إِذ يختصمون إِيَوْحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأهوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن 114. ومن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 115. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 116. إنه إلا ذكر للعالمين 117. ولتعلمن نبأه بعد حين